بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر اياته وفقه والعمل به يا الحديث عن القران دائما وابدا امر ذو شان عظيم الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم احبتنا الكرام حلقه جديدة من برنامجكم القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عبود المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة مرحبا بكم فضيله فضيلة الشيخ في مطلع هذه الحلقة حياكم الله سلفا الله أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه نحن بدأنا في الحلقتين الماضيتين الحديث عن سورة النجم وفي هذه الحلقة وصلنا إلى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لا زالت تلك التأكيدات على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وتلقيه الوحي منه عليه الصلاة والسلام الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي قال الله جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالوفق لعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت ما على ما يرى ثم قال جل ذكره قد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما مضى كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الأفق الأعلى أي في الأرض جبرائيل في الأفق الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم على جب الجب على الجبل هذا كان المرة الأولى التي رأى فيها نزول جبريل وهبوطه بالأمر من الرب تبارك وتعالى الآن جاء القرآن يتحدث أما وقع في ليلة المعراج يتحدث عن النزول التالي الثاني لجبريل وليس النزول الثاني بمعنى أنه لم ينزل جبريل إلا مرتين وإنما المراد النزول الذي كان فيه جبرائيل على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها هذا المقصود المراد من الآية فقال استقل القائلين ولقد وهي للتحقيق رآه أي رأى محمد جبرائيل عليهم السلام ولقد رآه نزلة أخرى قد يعبر بكلمة نزلة بمعنى مره وله وجه وقد يقال نزلة أخرى أي تدني وهبوط آخر بالوحي لجبرائيل عليه السلام ولقد رآه نزلة أخرى لكن أين في الأول قال وهو بالأفق الأعلى لكن هنا قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى السدر نبات وهو شائع في بلاد العرب وهو ضربان منه ما يسمى سدر بري وهذا لا تعبأ العرب به ولا تستسيق ثمره ولا تجعل من ورقه غسولا وسدر يقال له سدر مائي وهذا هو الذي يكون منه النبق المعروف ويكون من ورقه الغسول والعرب تحبذه وتعتني به كثيرا السدر المراد هنا أشبه بالسدر المائي للبري النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رحلة المعراج في حديث أنس وغيره قضية أن نبقها مثل قلال هجر البلد المعروفة فقال الله جل وعلا هنا قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هنا يتحدث عن مكان عبر عنه بالظرف عند عند سدرة المنتهى سدرة مضاف المنتهى مضاف إليه ما معنى المنتهى فيه أقاويل منها أنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض إلى السماء وقيل ينتهي إليها مقام الملائكة وقيل ينتهي إليها جبرائيل عليه السلام وقيل غير غير ذلك والعلم عند الله ورد وهذا مما يتنقله أهل الأخبار والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز سدرة المنتهى وانتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقل كيف ذلك هيئته صفته علم ذلك عند الله هذا غيب لا نتطاول عليه لكن قال الله جل وعلا هنا ولا قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند أي عند السدرة جنة المأوى وهذا بالإما ظاهر أن المراد به أن هذه السدرة شيء مختلف لأن الله جل وعلا لما أراد أن يعرفها بجنة المأوى أخبر أن هذه الجنة عند سدرة المنتهى فيدل على أن سدرة المنتهى ليست بالشيء اليسير عندها جنة المأوى إذ أي حين وقت يغشى السدرة ما يغشى لن يبين الله جل هنا ما الذي كان يغشى السدرة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس فيغشاها من آناء الله ما يغشاها والمراد أنها خلق عظيم في موطن شريف ومقام كريم نستل هنا قبل أن نتجاوزه ما قاله العلامة بن سعد رحمه الله في تفسيره والحق أن العلامة بن سعد من يقرأ له يظهر للقارئ أن الله جل وعلا بارك لهذا الرجل في علمه فيقع له تعبيرات وإن جاءت موجزة إلا أن في طياتها نفعا عظيما فمثلا قال عند هذه الآية على ما أذكر اللحظة قال المكان طاهر فالتقى عندها روحان طاهران وروح محمد صلى الله عليه وسلم وجسده وروح جبرائيل عليه السلام وجسده فقال معنى الحديث أن ال الأنفس الطاهرة كذلك تختار أماكن طاهرة تلتقي فيها وهذا فيه يعني ظهار لنا أن الإنسان المواطن التي فيها ما فيها من الخبث والدنس ولو لم يكن الإنسان يباشرها لكن كلما سطاع أن ينأى بنفسه عنها كان خيرا والموفق من وفقه الله والمجاهدة في هذا الباب شيء عظيم لكن كما قلت الموفق من وفقه الله قال الله تبارك وتعالى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال أصدق القائلين ما زاغ البصر وما طغى والمعنى لم يلتفت ميمنة ولا ميسره وإنما حيث أقيم صلى الله عليه وسلم قبل العلامة من القيم في كتابه مدارج السالكين لما ذكر منزلة الأدب ذكر هذا وأن هذا من دلائل أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق ظاهر لكنه رحمه الله قال إن موسى عليه السلام لما أعطي مقام التكليم طمع في مقام الرؤية قال بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله أثنى عليه بقوله ما زاغ البصر وما طغى والحق أن ما قاله ابن القيم نظر فأما استشهاده على أن في هذه الآية التي بين أيدينا في سورة النجم من دلائل أدب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يخالف فيه وهو حق ولا ريب أن نبينا عليه السلام أكمل الأنبياء والخلق أدبا لكن القول بأن موسى ما كان ينبغي له أن يسأل مقام الرؤية لا أظنه صحيح لأن موسى يخاطب رب الرحيم الكريم أفأى عليه بمقام التكليم دون أن يسأله فرأى في ذلك تقريبا وتكريما له فأحب أن يسأله ويعذر لأنه يسأل عظيما جل جلاله ولكن للقاء لطيف معنى لذا سأل المعاينة الكليم فالرؤية ليست شيئا هيئة فالمقصود لا نستطرد أنه نرى أن قول ابن القيم رحمه الله في هذا يعني ينبغي أن يعاد النظر فيه نبقى في قول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى هذا من دلائل ما أي ادب الرفيع كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسرائي والمعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى صحيح أن المشهور أن السلف اختلف هرأ النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره والذي يظهر والعلم عند الله أنه لم يره لأن الله قال هنا في سياق الامتنان على عبده ونبيه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقطعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرف بلقاء ربه في رحلة المعراج لكانت المنة عليه بأن رأى وجه الله أعظم من المنة عليه بأن رأى آيات الله فلما لم يكن هذا سياق الامتنان في الآيات التي بين أيدينا فقهنا وعلمنا والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج قال الله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى من أعظم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه رأى الجنة رأى النار رأى مالكا رأى جبرايل رأى غير ذلك مما جاء في أحاديث متفرقة في رحلة الإسراء والمعراج والله جل وعلا يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فكانت رحلة المعراج رحلة عظيمة جليلة لنبينا صلى الله عليه وسلم ظهر فيها مقامه ومكانته وجلال موضعه عند ربه تبارك وتعالى كان معه جبرايل عليه السلام وانتهى به الأمر إلى صدرة المنتهى وقمت قد مر معا أنه ربما جاوزها إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كانت هذه الرحلة السماوية المباركة إلهاما ثريا للشعراء المسلمين يتحدثون عنها يخبرون عما كان له النبي صلى الله عليه وسلم في نحلة الإسرائي والمعراج ومن ذلك وهذا ذايع ذا الشائع عنه قال شوقي رحمه الله أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفو بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي جبت السماوات أو ما فوقهن الندجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسمي حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم وقال في الهمزية يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطاهرين كلاهما روح وريحانية وباء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قل لدك أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء صلوات الله وسلامه عليه ولعله إن شاء الله تعالى يسلنا الله في اللقاءة القادمة أستاذ فيصل أن نتكلم بعد ذلك عن قول الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى لتعلق هذه الآيات بما بعدها من كونها أسماء لأصنام ليس لها من الحق مثقال ذرق فضلت الشيخ في ختمه هذه الحلقة موقف الكفار قريش في قضية الأسراء وكيف كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دلت كتب السير والأخبار والأثار الصحيحة على أنهم كذبوه وربما استخفوا بعقله لكن الله جل وعلا ثبته بأنهم طلبوا منه شواهد وبراهين فأخبرهم صلى الله عليه وسلم فلما سقط في أيديهم طلب منه بعضهم أن يصف لهم بيت المقدس فقربه له جبرائيل عليه السلام فأخذ ينعته صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا فألجموا وأخبرهم أنه مر على قافلة بني فلان وأن بعيرا لها ظل وأنه إن كان يوم كذا وكذا وسيكون في موضع كذا وكذا على ما كانت العرب تعرفه من سيرها وأيامها في رحلاتها والمقصود من ذلك أن الله جل وعلا صدقه لكن لما كانوا قد جبلوا على العناد والكفر ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله نشكركم فضيل الشيخ في ختم هذه الحلقة كما نشكر المستمعين الكرام حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل ضيف البرنامج صديلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل بن جريان العتيبي تنفيذ ماجد بن راشد الدباس